إِنَّهُ غَنَّى إِنَّهُ غَنَّى الَّتِي حُرَّةٌ الَّتِي إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ غَسِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق لا تركب لا تركب لا, تركبن لا, تركبن لا طابقا عن طابقين طابقا لا تركبوا طابقا عن طابقين فما لهم لا يؤمنون يُكَذِّبُونَ لَا يُكَذِّبُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَل لَّمْ والله يُكَذِّبُونَ بما أَعْلَمُ بِمَا يرهم بعذاب الذي من صالحات وعامل الصالحات لهم اجرون غير, غير, غير ممنون لهم غير ممنون لهم غير ممنون إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بَصِيرًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بَصِيرًا بَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ بَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا لا تركبنا طبق عن طبق تركبنا طباق عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لوم لا يورنا وإذا قئ عليههم القرآن لا ييسجدنا. لَكِفَرُوا يُكَذِّبُونَ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَلَمْ بِمَا يَعِدُونَ وَاللَّهُ عَلِمَ بِمَا يَعْمَلُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ لَّمِّنْ فَبَشِّرْهُمْ بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون واحد 2 3 انه ظنن لي لي حورا بل ان ربه كان به بصيرا بل ان ربه والليل وما وسقا والقمر إذ اتسق والقمر إذ اتسق لا تركبون طبقا عن طبقين لا طبق لا تركبون طبقا ان طبقا فما لهم لا يوم نورا فبادروا يوم عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون والله اعلم بما يوعون فبشروا صالحات لهم اجر غير ممنون سنقوم الان قراءه باللوح كتاب واحد اول واحد 2 3 ايه ده دعنا عليا كان دهري بصور الدرع اصبحوا بالشغف والليل وهذا يا بيت الله هو ورا غدير فسبا يدعو ظهور ويصل سرير لله غدا بياله بسرور لله بغدا عليا حبنا حب لله رب هو تالبي باصير رب قاللا تلخ مما فذا ثمعَخوانا